زُينَ للنَّاسِ حُبُ الشَّهواتِ مِنَ النِّساءِ وَالبَنِينَ وَالقَنَاطيرِ المُقَاطَرَةِ وَالقَنَاطيرِ المُقَاطَرَةِ مِنَ الْذَهَبِ وَالفِضَّةِ وَالخِيلِ المُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالحَرْثِ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 جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فِيهَا خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا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 والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو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 وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَمَّدَ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 الذين يكفرون بِآيَاتِ الله ويقتلون النَّبِيَّ ويقتلون النبيين بغير حق ويتقتلون الذين يمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبّقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ